وَإِذَا قَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَادْفَعُوهُنَّ إِلَىٰ مَاضِجِهِنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَوْ وَلَا ولا تتخذوا آيات الله هدوا وذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة من الكتاب والحكمة به وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا قُلْنَا قُمْتُم مِّن نِّسَائِ فَلَا تَعْثَوْنَ فَلَا تَعْثَوْنَ أَن يَنفُخَ إِذَا أَذْوَاجُهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ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 وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستربعوا أولادكم فلا جناح, عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واستقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير